كَبُرَ kóta nálad, a الله أن مَا ما لا تفعلون A lóhi, a jöjjékul, a zina, a jöjjékul, a كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٌ لِمَ تُؤْذُنَنِ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ فَلَمْ مَا زَعَوْا أَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بَنُ مَرِيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ إسْمَهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا دَاعِهُمْ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 انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفه من